122. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين 124. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 125.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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ الله هذا هَذَا الله اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دونه بل الظالمون في ضلال مبين